للجارة أمه غالي وضمه بعيون بعيون عهدي عهدي ورسمه للجارة أمه غالي وضمه بعيون يا, يا الأربعة الطيبين وادعوني وادعوني خل يضل يم يحسين بعيوني بعيوني يا الاربعاء يا ال... الاربعاء الطيبين ودعوني ودعوني خل يضل يم يحسين بعيوني بعيوني, بعيوني حكي ورسمي <تصفيق> للزهر أمه وعلي وضمه بعيوني بعيوني احكي احكي احكي باللسان يا ما سهر عليت عقب التعب ربيت اربع غواله اربع غواله بشام فتحهم تهنيه بهالبيت مثل الكواكب مثل هلو ايه بكل شدة ما حسيت بالاربعة تسميت ام العطايب ايه ام العطايب بهالرحلة حين دريت بلهفة قلب نادية الهم اخاتيك الهم اخطيب والله ام البنين الناس سموني سموني عائلتكم العباس مضمون مضمون ام мазмуне мазмуне лонасидоком эјзар абуком وحش я нахоком баъюне баъ ял арбаъа ял арбаъа тайбин вадъане вадъане хал йъаз йа мухсен баъюне баъ عهدي ورسمة للزارة امه علي وضمه وين زيون بحض ايه عهدي ورسمة للزارة هلأ هلأ علي وضمه زيون الجريون الى الشاعر يجيب الاستاذ جابر الكاظم يا ما سهر عانيت عقب التعب ربيت أربع غوالب أربع غوالب بشوفتهم تهنية صاروا قلب هلبية مثل الكواكب مثل الكواكب بكل شدة ما حسية الاربعة تشميك ام الاضايب ام الاضايب <تصفيق> بهالرحلة حين تريع بلهفة قلب ناجية الهم اخا طيب الهم اخا طيب ام البنين الناس سموني سموني عينتكم العبا مضموني مضموني أم البنهين أم البنهين نعم جموني جموني عينتكم العباس مضموني مضموني لو نعشدكم هادر أبوكم وحسي أن و بعيون بعيون يا الاربعة, يا الاربعه الطيبين وجعوني وجعوني خلي يضل <تصفيق> يا, الاربعة يا الاربعه الطيبين <تصفيق> عهدي عهدي وريسمه بزهر أمه غالي وضمه دايون اي والدكم الكراء ذاك اليحام الجاع يوم الشدايد علي يوم الشدايد بكم ترك آتاك يا الأربع الأقمار. ما مثل والد ما مثل والد بعد بعد ما مثل والد ما مثل والد موعد سفركم ساق هذا الزعله ساق للكم فراشي وريحانة المختار خلوا الى بهالدار Jalal hay Jalal hay Tawfin hajrba Tawfini tawfini wahsh ya narida wa ya ayfun ayfuni Tawfini hajrba Tawfini وحش يا نري دويا. عيفوني عيفوني اسعفركته ويا يا ريته وانا الحفاهته بعيون بعيون يا الاربعاء يا الاربع الطيبين يال اربعاء الاربع يا الطيبين ودعوني ودعوني خلي يضل عهدي ورسما عهدي ورسما للزهره امي علي عهدي عهدي عهدي هنمي من ترحون وبهد عن تمشوا وابع حزنكم وابع حزنكم انا عرفت الدو حج الرب واعرف شي عنكم واعرف شي عنكم يتحقق المضمون يا ولد منكم الرسول الشلو يفارقني ما ترضوك لا ترضعونكم لا ترضعونكم ما اقدر بليه تدروني تدروني ليصعب علي فرقاه تاذوني تاذوني ما اقدر بليه تدروني, تدروني صعب علي فرقاح تاذوني تاذوني طيبة خصالة ما صحمت مثالة مساكن خيالة دعوني بعض يا الاربعة يا الاربعة الطيبين وادعوني وادعوني ايه خلي ظل يم حسين ما شاء الله ايه يا الربع طيبين وادوني وادوني عهدي وريثي عهدي وريث للزهراء غالي وضمي بعيوني بع بعيون اي شدت بعنها هدمر شو للخالق القيوم رب البريه يا رب الدار صيح صيح رب الضير رب البريه, رب البرية, رب البرية رب ال... اي منكم تشيل دموع الكم تطيح جسوم قلبي يحور بس فرجت المظلو تصعب علي تصعب علي لا يمي خلي أتوه تحيوني تحيوني وبكل سهم يرموه يرموني يرموني لا يمي خلي أتوه تحيوني تحيوني كل سهم يرموه يرموني يرموني تسعر جمورتي تحرق مهوجتي وتظل دمعتي وان بعيوني يا الأربعة يا الأربعة الطيبين وتعوني وتعوني خلي ظل يم حسين بعيوني بحسين يا الاربعى يا الاربعى طيبين عهدي يا عهدي ورسما عهدي ورسما للزهره امه والوضمه بعيوني بع بعيون بعيون بعيون عادش بفلح احمل سوي جراح لا عني عاد عاد لا عني عاد ويبقى الدمع نضاح وهمومي ما تنزاح والمحنة إشهار والمحنة إشهار ناع الأجل وصاح واخطرني بالتفساع واخطرني مهجة محمد مهجة محمد ولو دم أخوكم ساح أقبل عمر بنياح والباري يشهد والباري يشهد ايه ناع الأجل وصاح واخبرني بالكفطاح مهجة محمد مهجة لقدم أخوكم ساح أقض العمر بالنياح والباري يشهد والباري يشهد أتمنى بالأشفار ودروني ودروني لا أستمع أخبار يلفوني يلفوني أتمنى بالأشفار ودروني وذراني لا استمع اخبار يلفوني يلفوني لو عنا اسمع بالطب تقاط دم نحرين بعيو يا الاربعة يا الاربعة الطيبين واجروني واجروني هل يضل يم حسين بعيون هلا هلا الاربع طيبين <تصفيق> كل و كلي علي نفسي عهدي عهدي وريث ما للزهور ما <تصفيق> علي عهدي عهدي وريث ما للزارا يمشوا على الميعا يرزم بعانكم, يرزم بعانكم <تصفيق> يا الأربع الأولاد لا يروح السجاد اترجى منكم أترجى <تصفيق> بعض بعض اترجى, <تصفيق> اترجى منكم اي خوف الشم اللي وطبرت علي تنعاك بحزن وحزينكو خلت وقع الأجساد ميهم زيوف زياد لو وذر انكو لو وذر انكو لو وذر انكو لو وذر انكو صرت أشعر بأخطار صبروني صبروني والوت المختار راعوني راعوني كم دوباني ما احنا جمعاني سهمار يا الاربعاء يا الاربعاء Uh, kim o'r isman? Ma'val o'z